الحمد لله الحمد لله الذي فرض على العباد حجبته الحرام ونوع العبادة فشرعه بالصيام وجعله سباب لرفع الدرجات ومحو ذنوب الآثام ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أحمده وأشكره ان جاء الحجه في العمر مره واحده من غير تكرار واستغفره واشهد لا اله الا الله الملك الرحيم الغفار واشهد سيدنا وملانا محمد رسول الله افضل من قلاد الهديه وسن الاشعار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وصيكم ونفسي أول بيدخو الله تعالى وطاعتنا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحجة ووعدكم بالثواب وكان وعدهم فعلا وحثكم على إقامة الشعائر وأنزل بذلك القرآن تنزيلا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فبادروا إلى تأذية فريضة الحج ما استطعتم لذلك سبيلا ولا تؤخروا مع القدره والاستطاعة كي لا يخوذكم الله اخذوا وبيلا فإنه أحد أركان الإسلام وقد فضله الله سبحانه وتعالى فضيلا قال تعالى إن إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن من العذاب الأليم ومن قصده بسوء أو هم فيه بإلحاد قصمه العزيز العليم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين فطوبى لقوم اصرعت بهم مطايق الشوق الى بيت الله الحرام وصارت بهم قوافي الحب الى تلك المشاعر العظام حتى وصلوا وشهدوا الكبه البهيه وطافوا وزاروا المآثر العظام واولاهم أولاهم مواهب الانعام إن الله لا يضيع المحسنين ويا شقوة من فرط عن الحج مع الخضرة عن الإنفاق حتى أدركه المنون ويا ندامة من لم يشاهد الكعبات المشرفة والمحظى بزيارة مزيد النبي المأمون وصار من حزب أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون ومكروا ومكَر الله والله خير الماكرين فما هذا السويف أيها الناس من عام إلى عام واحتمالات متابهن من هذه الصنات والأحلام أليس لكم بأوامر مولاكم الاهتمام فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملاك زادا يكفي وراحلة تبلغه إلى بيت الله العظيم العظم ولم فقد عصى الله وعقب على تركه في نار جهنم قال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالبضاره البضاره ببلوغ الامال والعزيمه العزيمه لشد الرحال واياكم التسويف والتاخير والاهمال فحجوا وازكوا وحافظوا على الصلاوات والصلاة الوصايا وقوموا لله قانسين في الحديث الشريف عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملاك زادا وراحله فبلبه لابس الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو إن شاء أصرانيا وذلك لأن الله لانه تعالى قال في كتابه الحكيم ولله على الناس حج البت من استطاع له سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسوق خرج من ذنوبه كيوم ولسه أمور متفق عليه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره سوء العمرة كفار ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهم جاء لله وإياكم من الذين يسمعوا القرى فيتبعون أحسناه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الباب اقول قولي هذا وصفر الله العظيم لي ولكم ربكم سبحانه بسم الله الحمد لله الحمد لله بارئ الناس وخالق لوح القلم الحليم الذي يتجاوز عن زلات عبده اذا اتبعه ندى العظيم في سلطانه والكريم اللطيف karim ul Ul-Latif به من Id-Ishta Kama U-Sibah Bi-Hi Min-Alam Al-Hamid Al-Lay Farad Al-Hajjah Il-Abi-Tih Al-Muharra Fatooba لا in shahad الله وحده لا شريك له الاله الاظم واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلق من عرب وعجم صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه صلاه وسلاما دائمين متلازمين بدوام فضل وكرم وسلم سليم الكثير ايها الناس يعلمون انكم مخاطبون بما فرض فبادروا قبل وفاة ومجاهدون على القليل والكثير من الحسنات والسيئات ومعاقبون على الحرام من الذات والشهوات ومن أنفق الحج درهما فكأنما أنفق درهم الحج أحد قواعد الإسلام وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مالك زادا وراحلة توصله إلى بيت الله الحرام والميحج عقب على تركه في نار جهنم فيا سعادة من أنفق على الحج من المال الحلال فهو فرض على المستطيع كما قال الجلال والاكرام ومن عجز عن القدره فلا يكلف السؤال لأن الله لا يقبل حج من مال حرام ومن حج بالمال الحرام فقال لبيك اللهم لبيك نودي من قبل الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك ومن جمع الحرام سيندم واحذر الغيبه والنميمه والكذب والخيانه والزينه والبدع وال والقديمة وفعلوا الخير لألكم تفلحون في الحج مغنم وتلطفوا بالمسلمين عند المسير ووفروا ووقروا الكبير ورحموا الصغير واتقوا الله الملك القدير فاخدوا ورد من رحيم رح يرحم في الحديث الشريف قال عليه الصلاه والسلام الرحيمون يرحمهم الرحمن أرحامه من في الأرض أحمكم من في السماء أو كما قال وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائِء عليهما جمدي اللهم اقبل المُمِينَة والمُمِينات والمسلمين والمسيمات الأحياء منهم الأموات إنك سميعٌ عارِبُ مشيِبُ تعبَ رب العالمين اللهم فلانا ما كتمناه وما خر وما صرنا وما استهن من يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا لطيف ساكن الخافي ما في المقادير اللهم يا لطيف ساكن الخافي ما جرى في المقادير اللهم يا لطيف ساكن الخافي بما جرى في المقادير اللهم إنك أفهون تحبوا فأفو عنه وكريم تحب الكرى فتجاوز عنه اللهم صر ما ظهره وما خفه من عيوبنا واشفع فينا خيارنا وأتقمنا لي خابنا وإسفل فلاج سبأنا واهذب خلاقنا وفي لنا ولم يحضر هادمجيس وغاب عنا من إخواننا ولا تبقى لنا تبات لحد من خلقه أنت منانا من صور ناركم وصل الله على البشير النذير وألي وصي وسلم أسليما سبحان ربك لزت أم لا يصفون وسلام على المصلين والحمد للهير العالمين وارحمن الله لنا من قال خامين